ولا إن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك اذا لمن الظالمين هذا فيه زيادة في التحذير من اتباع أهواء هؤلاء فيه أيضا استفضاع لحال من ترك الحق البين والدليل الظاهر اتباعا لهواه وفيه أيضا حث وحظ وتحريض على لزوم الحق والثبات عليه ولئن اتبعت أهواءهم هذا بعد البيان حاله الثابتة المستقرة وما أنت بتابع قبلتهم فحاش النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواءهم ولهذا فإن القاعدة أن التعليق على الشرط لا يقتضي امكان الوقوع كقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لا يمكن أن يكون هذا من المحال أن يكون لله تبارك وتعالى ولد فالتعليق في الشرط لا يقتضي إمكان الوقوع ولئن اتبعت أهواءهم كقوله لئن اشركت لا عملك وحاشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع منه الإشراك هذا لا يكون ولكن أدى على سبيل الفرض والتقدير يكون ذلك من قبيل التحضير على لزوم الحق الثبات عليه والتحذير من الباطل وأهله وأهوائهم هذا بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجه إليه الخطاب كما ذكرنا في مناسبات سابقة ويكون ذلك خطابا لأمته لأن الأمة تخاطب في شخص قدوتها عليه الصلاة والسلام فيكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويراد به الأمة من بعده و لا شك أنه أبلغ حينما يوجه إلى شخصه عليه الصلاة والسلام أبلغ التحذير تخويف ثم أيضا ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبع أهواءهم فهو ليس من الظالمين في شيء ولكن أذا التركيب وما تضمنه من الألفاظ فيه من صور التشديد والتأكيد والتحذير الشيء الكثير انظر إلى ما اشتمل عليه مجموع الشرط والجزاء من المؤكدات التي منها القسم المدلول عليه باللام إن اتبعت أهواءهم والله لئن اتبعت أهواءهم فالقسم يفيد توكيد الكلام كما هو معلوم هذا المؤكد الأول مؤكد آخر وهو اللام هذه الموطئه للقسم ولا إن اتبعت أهواءهم فهي تزيد هذا القسم تأكيدا وكذلك أيضا حرف التوكيد في جملة الجزاء ولا إن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك فجاء بان المؤكدة وهي بمنزلة إعادة الجملة مرتين من المؤكدات عند العرب إعادة الكلام تقول للانسان مثلا اسمع اسمع اقرا اقرا تعال تعال احذر احذر ونحو ذلك او تاتي بإن ان فهي بمنزله اعادته مرتين كذلك ايضا الاتيان باذن الداله على الجزائيه ولو اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين، فهذه أكدت ربط الجزاء بالشرط إذا تحقق هذا فإنك إذن بناء عليه تكون بهذه الصفه وكذلك أيضا يمكن أن يؤخذ من جملة هذه المؤكدات أو المقويات لهذا النص الإجمال ثم التفصيل في قوله من بعد ما جاءك من العلم فإنه يدل على الاهتمام وجعل ما نزل عليه ونفس العلم ولئن اتبعت أهوائه ثم بعد ذلك جاء بالتفصيل من بعد ما جاءك من العلم ففي الأول أجمل اتباع الهوى ثم بعد ذلك فصل فذكر أخطر صوره وأشد هذه الصور فضاعة يكون ذلك من بعد مجيء العلم فمن يتبع أهواء المضلين بعد علمه ليس كالذي يتبع ذلك جهلا منه وغفلة وليس عنده علم في ذلك وتأمل أيضا قوله ولئن اتبعت أهواءهم ما قال ولئن اتبعت دينهم وذلك أن ما هم عليه هي أهواء هي مجرد أهواء ولذلك قد لا يصح ان يقال الديانات السماوية مثلا غير الإسلام هذه الديانات المحرفة ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية وكما سبق في الآيات حيث إنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم وصى ابناءه ويعقوب وهو إسرائيل وصى ابناءه أيضا إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الدين عند الله الإسلام وما عداه فهي أهواء فموسى صلى الله عليه وسلم لم يكن يهوديا وعيسى صلى الله عليه وسلم لم يكن نصرانيا وإنما كانوا على الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء فالأديان المحرفة لا تنسب إلى الله أديان سماوية نعم يمكن أن يقال هذا قبل التحريف فهذا صحيح لأنها منزلة من السماء أو يمكن أن يقال الأديان السماوية في أصلها ثم بعد ذلك دخلها ما دخلها من التبديل والتحريف فصارت أهواء فقال هنا ولا إن اتبعت اهواءهم فما قال دينهم لان ما هم عليه هي مجموعه من الأهواء وهم يعلمون ذلك وكل من ترك الحق فهو متبع لي الهوى ولا بد افرايت من اتخذ الهه هواه يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وفي المقابل قال في الاهتداء فبما يوحى الي ربي أيضا ولا إن اتبعت اهواءهم لاحظ انه جاء هنا بصيغه الجمع اهواءهم انها لان هؤلاء لهم اهواء لا تتناها فاليهود طوائف فرق يكفر بعضها بهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود إلى 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة فهؤلاء أهواء ولهم أسماء هذه الفرق معروفة من نظر في كتب الأديان وجد فرق اليهود وفرق النصارى فكل ذلك أهواء وإذا نظرت إلى المجموعين يعني اليهود بفرقهم والنصارى بفرقهم فهذان اثنان فجاء بالجمع يمكن أن يكون باعتبار أن أقل الجمع اثنان كما ذكرنا في مناسبات سابقة ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى فإن كان له إخوة يعني الميت فلأمه السدس وهي تحجب من الثلث إلى السدس باثنين من الاخوه فأكثر فعبر بالجمع وكذلك في قوله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات مع أن الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فيكون ذلك باعتبار أن أقل الجمع اثنان أو باعتبار جبر الكسر العشر من ذي الحجة فيجبر ذلك بالشهر كله كما هي طريقة العرب، ثم أيضا اقتران الظلم والعدل بالحقائق والأعمال وما يكون عليه الناس حقيقة بعيدا عن الالقاب والأسماء والدعاوى فكل طائفة تدعي أنها على الحق، كل طائفة تدعي أنها على الحق، لكن الواقع أن من خالف الحق فهو متبع للهوى وهو ظالم والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه فكل من وضع شيئا في غير موضعه فهو ظالم هذا أصله في اللغة وقائلة ظلمت لكم سقائي وهل يخفى على العكد الظليم العكد عصب اللسان ظلمت لكم سقائي. يعني ضرب اللبن قبل أن أوانه، قبل أيروب يكون هذا الضرب في غير موضعه. وهكذا الحفر الذي يكون للقبر في أرض لم يكن ذلك فيها يقال لها هذه القبر يقال لها مظلومة في لغة العرب مظلومة. وهذا جاء في كلامهم وفي أشعارهم. على كل حال. فكل من وضع الشيء في غير موضعه فهو ظالم كل من ترك الحق فهو ظالم وأعظم ذلك الاشراك إن الشرك لظلم عظيم لأنه وضع للعبادة في غير من خلق في غير من خلق ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين فالمسألة ليست مرتبطة بدعاوى يدعيها الإنسان أو نسبة ينتسب إليها وإنما هي بلزوم الحق واتباعه والعمل به أيضا في قوله تبارك وتعالى من بعد ما جاءك من العلم هنا هذه العلم العلم الذي جاءه ما هو هو العلم؟ الشرعي علم الوحي الذي أوحى الله به إليه فمحتاج أي يقيده من بعد ما جاءك من علم الوحي أو علم الدين أو علم الشرع فجاء بهذا الإطلاق فدل على أن العلم إذا أطلق فهو العلم الشرعي هو العلم الأعظم العلم الأكمل العلم الأشرف والباقي يقله علوم وهي علوم نافعة تتفاوت في نفعها ولكنها ليست كالعلم بالله وليست كالعلم بشرعه وليست كالعلم بالدار التي يصير الناس إليها فهذه العلوم حتى العلوم الشرعية تتفاوت في شرفها وفضلها ومكانتها لكن لا شك أن علوم الشريعة أفضل من غيرها من العلوم فجاء بهذا الإطلاق من بعد ما جاءك من العلم إذا أطلق العلم فهذا هو العلم أما ما يعبر به كثيرون في هذه الأوقات يقولوا للعلوم التجريبية مثلا العلمي والعلوم الشرعية يقولوا لها الأدبي هذه تسمية ليس لها أصل وليس لها أساس إطلاقا ولا وجه يعني ليس لها وجه أصلا لا تبنى على وجه صحيح لأن علوم الفقه والحديث والتفسير والاعتقاد وما إلى ذلك ليست من الأدب أو الأداب أو العلوم الأدبية أدبي فما المقصود بعلم الأدب يعني الذي هو جزء من علوم اللغة النحو ليس من الأدب يعني ليس من علوم الأدب الأدب يقال بمنزلة يعني إزاء الخلق ليس هذا هو المقصود مقصود الأدب الأدب الذي هو أحد علوم فروع علوم اللغة، فتسميت هذه العلوم كلها ما يتعلق بالسلوك الذي يسمونه التربية، أو ما يتعلق بالفقه والحديث والتفسير والعقيدة وعلوم الآلة مثل أصول الفقه والنحو والنحو هذا هذه ما ما علاقتها بهذه التسمية الأدب أدبي، فهذا هذه تسمية لا أعلم كيف نشأت وكيف وجدت هذه المباينة بين العلم و إطلاق لفظ العلم إذا أطلق توجه للعلوم التجريبية والمادية فهذا غير صحيح إطلاقاً بل أول ما يتبع إذا أطلق العلم هو العلم بالله وكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك ولا إن تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم هذا العلم هو الذي العلم الشرعي جاء فيه الثناء بالنصوص الكثيرة المتكاثرة لكن فيما يتعلق بالثناء على أهله فكما قال أهل العلم كابن رجب والشاطبي وغير هؤلاء كالحافظ ابن الجوزي قالوا كل النصوص الواردة في الثناء على أهل العلم إنما المقصود به أولئك الذين يعملون به وإلا فإن العلم وحده لا يحمد صاحبه إذا كان بعيدا عن العمل ولهذا ذم الله تبارك وتعالى أحبار اليهود كما قيل لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار اليهود بد من العمل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون فالمشتغل بالعلوم الشرعية ينبغي أن يكون ربانيا وكذلك أيضا يدل قوله تبارك وتعالى من بعد ما جاءك من العلم يدل على ان مؤاخذه من وقع في المخالفه وهو يعلم اشد واعظم وهذا في تحذير للعلماء الذين يقع منهم المخالفه بعد العلم فليس ذلك كالجهال لا سيما ان ذلك يكون فتنه للناس فالناس ينظرون اليه ويقتدون به كما قال بعضهم كفوفة الظفر تخفى من حقارتها ومثلها في سواد العين مشهور فوفة الظفر مثل الوسخ الذي يكون تحت الألثار تخفى من حقارتها ومثلها في سواد العين سواد العين لو وجدت فيها مثل هذه كل الناس يقولون لا بيعينك في سواد العين مشهور وخطأ العالم المشهوري مشهور وخطأ الجاهل المغمور مغمور الناس لا ينظرون إلى أخطاء الجاهلين وإنما ينظرون إلى أخطاء العالم فإذا أخطى تحدث الناس بهذا وقالوا انظروا ماذا صنع مع أنه يصنع هذا الصنيع لربما الملايين من العامة لكن لا يلتفتون إليهم وكذلك أيضا بهذا تحذير للأمة من اتباع أهوى أهل الكتاب أترك محاكاة هؤلاء إنك إذا لمن الظالمين فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بهذا وحشاه فإن غيره من بابي أولى كذلك في التعبير لمن الظالمين دخول في جملتهم فهذا الواقع أنه أشد مع أن بعض أهل العلم قال هذا ألطف في الخطاب حيث لم يوجهه للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنت ظالم إذا اتبعت أهواءهم وإنما قال لمن الظالمين وكذلك أيضا التعريف في الظالمين هذا يدل على أن هذا الوصف الظالمين يعني الذين استحقوا الحالة الأكمل من الظلم